Esmaül Hüsna Allah'ın güzel isimleri. قال الله تعالى: "Bismillahirrahmanirrahim. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها." Ve قال sallallahu aleyhi ve sellem: "İnna lillahi 99 ismen men ahsaha dakhala'l cenne." Allah Teala buyuruyor ki: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. En güzel isimler Esmaül Hüsna Allah'ındır. O halde ona o güzel isimlerle dua edin. Araf suresi 180. ayet. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurur. Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bunları sayarsa, anarsa cennete girer. Buhari, Müslim. O halde biz de söyleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu lezhi la Ilaha illahu celle celaluhu. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيم جل جلاله العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصفر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح جل جلاله العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير جل جلاله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد جل جلاله الباعث الشهيد الحق الوكيل القبي المتين البلي الحميد جل جلاله المحصل مبدئ المعيد المحي المميت الحي القيوم جل جلاله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر جل جلاله المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن جل جلاله البال المتعال البر التواب المنعم المنتقم جل جلاله <mik> Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım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 بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم،